البتة بين الشريعة وبين العقيدة إلا من وجه استلاحي إلا من وجه استلاحي كمانقص يتضح هذا الأمر أي عدم فرق بين الشريعة وبين العقيدة لأن الشريعة لا تقبل من صاحبها علما وعملا إلا إذا كانت مدنية على عقيدة صحيحة والعكس بالعكس كذلك العقيدة لا تعطب عقيدة صحيحة كما أصدتنا إلا إذا أوجبت على صاحبها الإجزام بالشريعة وإلا كانت إدعاءا لا حقيقة لك كانت زعما مجردا عن الدليل للبهار بل كما يقول الدكتور نصر عقل التكاوي التلازم بين الشريعة والعقيدة من الصفر ودى قشر يقول بل إن كل من لظيف العقيدة والشريعة، إن كل من لظيف العقيدة والشريعة عند الإطلاق، عند الإطلاق إذا أطلقنا من الآخر، يستلزم الآخر من وجهه ويتضمنه من وجهه إذا أطلقنا الشريعة، فهي في هذا الإطلاق المجرم يستلزم الشريعة العقيدة من وجهه ويتضمن العقيدة من وجهه. بمعنى؟ والعكس بمعنى بين الشريعة. والعقيدة علاقة ذات وجهين ذات وجهين وجه تلازمي فأحدهما يستلزم آخر ووجه تضمني فأحدهما يتضمن الآخر فإذا أطلقنا الشريعة دخلت فيها العقيدة فتضمنها. وإذا أطلقنا الشريعة يستلزم من إيمانك بالشريعة أنك تتكون بالعقيدة والعكس بالعكس إذا أطلقنا عقيدة فإنها يدخل فيها الشريعة وإذا أطلقنا العقيدة يستجل العقيدة. عقيدة فإنها يستلزم من كون هذه عقيدة عقيدة صحيحة أن توجب على صاحبها الالتزام بالشريعة صحيح وهذا أمر فصلناه بالعلاقة بالحكيمية والوعي التوحيد ما نكمله يقول أن عقيدة إذا أطلقت فإنها تشمل وتضمن قصور الشريعة وإحكامها القطعي. فالعقيدة اذا اطلقت一個 فما تدفي بإضافة الامور الإيمانية المعروفة للنهيات ونقوات والسمغيات تضمن كذلك احكام الشريعة وتستلزم العمل بالشريعة في � daring فالعقيدة اذا تتضمن وتستلزم الشريعة عند التحقيق كما ان الشريعة ب كما ان الشريعة اذا اطلقت فانها تتضمن الامور الإيمانية التصديقية الهيات ونهيات ونهيات كما ترحمل أصول التشريع وأحكامه القطعين ودليل ذلك آية من كتاب الله في قوله تعالى شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى الذي أوحين إليك صحيح؟ شرع لكم من الدين جاءت الآية بالأرض التشريع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحين إليك. ما هو القاسم المشترك بين ما وصل الله به محمد عليه السلام بين بين ما وصل الله به سائر الأنبياء وبين ما وصل الله به محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة التوحيد الأمور الإيمانية التي لا تتغير ولا تبتك من ذلك آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي أبحلهم قلب في قلبي عليه السلام نحن نحن الأنبياء نحن معاصي الأنبياء ونحن الأنبياء واحد أبناء وإلا نوع الناس ديننا واحد هذا الدين كما تلاق شرع لكم من الدين ومن هنا بيانية وليس التبعيدية لماذا؟ لأنه الآخر لأنه شرع أنا بعض الدين دون بعض لأنه شرع لنا كل الدين صحيح؟ بالأحكام بالعقائد بالمعاملات بالعبادات بخير ما نسمى دينا صحيح؟ سرى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أرحينا لي أي كما أرصينا نوح وسائل النبيين بالتوحيد بالعقيدة بالمسائل الإنمية كذلك وصى لكم أنتم بالتوحيد بالعقيدة بالمسائل الإنمانية نحن عاش الأنبياء واحد أبناء الله وبهذا تفسر هذه الآية الإنمام الشوكالي تصير فتح من مجلة المجلد صفحة من 59. قال الشيخ ومعلوم أن مما شرعه لنا من الدين وقد وصى به نوحا إنما هو التوحيد مسائل الاعتقاد والفضائل وإصول التشريع فعبر بعض الجل هنا عن مسائل الاعتقاد عن مسائل التوحيد بقوله شرع بقوله شرع فإذا أطلقنا التشريع يدخل فيه أو يتضمن كذلك نور الاعتقاد بعد التحقيق ليس هناك أي فرق ولا انفصال بين الشريعة وبين العقيدة. وكل هنا يستلزم الآخر ويتمضمانه. يستلزم الآخر ويتمضمانه. وهذه العلاقة التي نجدها بين العقيدة والشريعة نجدها كذلك بين إيه؟ بين المضي المشهورين بين لب الإسلام ولب الإيمان. العلاقة. بين الإسلام وبين الإيمان في علاقة ثلاث مية من وجه وقد رهمية من, من وجه الأخر فأحدهما يستلزم الآخر ويتضمنه صحيح والعكس بالعكس وهنا القاعدة المشهورة أنهم إذا اجتمع افترق بطرق وإذا افترق اجتمع فإذا أطلق من الإيمان وحده يدخل فيه بسم الإسلام وإذا أطلقنا الإسلام وحده يدخل فيه الإمترقنا أن بكل منهما معنى إصطلاحي دقيق، ولكن إذا عبر عن أحدهما قمت يشمل الآخر ويتضمنه ويتلدونه. وجه آخر يوضح لنا العلاقة التلازمية بين الشريعة والعقيدة. كنا قد أشرنا إليه عند عن منذف حاكمية من الإيمان. في الكرن تكلمنا عن منذف حاكمية من الإيمان، قلنا أن الإيمان ظاهر وباطل. صحيح ظاهر وباطل. الباطن هو العقيدة الاتقال والظاهر هو العمل الالتزام بحكم الشريعة الشريعة صحيح وتكلمنا مرارا عن التلازم الوفيق المطلق بين الظاهر وبين الباطن، أي بين العقيدة وبين الشريعة وأن أحدهما لا يستقيم بأي حال من الأحوال إلا بالآخر إلا بالآخر إذن العقيدة والشريعة يتكون منهما الدين بمراتب ثلاثة: الإسلام الإيمان الحساب. فالدين جملة مكونة من مراتب ثلاثة: من الإسلام ومن الإيمان ومن الحساب. وفي كل مرتبة منهما لابد من عيشها من العقيدة ومن الشريعة من العقيدة ومن الشريعة فلا توجد مرتبة من هذه المراتب الثلاث. إلا ولا مثبّة فيها من التلازم الوسيط المطلق بين الاثنين بين العقيدة وبين الشريعة. نقول ثم صفحة في نفس يقول في الصفحة نقول الصفحة سبعة أن من هذا هذه قاعدة حكمة نريد أن من هذه قاعدة حكمة نقول وإذا علمنا متلازمان متلازمان علما وعملا وان كل منهما يعني الآخر عند الإطلاق وينفصلان عند التقييد بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق انا اردنا نعطي ان المعنى اللغوي يختلف عن معنا الاصطلاحي والمعنى عند الإطلاق يختلف عن معنا عند الاجتماعي الاصطلاحي وكل ما عند التقييد بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق كما شرحنا بين الان الاصطلاحي وبيننا نقول مع توقف مهم. ما توقف صحة أحدهم على الآخر معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام هل يسترد أن توجد عقيدة صحيحة بدون شريعة تعتبر دعوة إيش دعوة بطيئة لنقرأ للنذين يزعمون رأيت المنافقين يصدون عنك الصدودة. فلا وردك لا يؤمنون كما أسنفنا بالتفصيل فتوقف صحة العقيدة على التمسك بالشريعة وكذلك العكس لا يتصور تمسكا صحيحا بالشريعة بدون عقيدة صحيحة يعتبر هنا إيه؟ نفاق يعتبر نفاق امتزام ظاهري بحكم الشريعة والعقيدة فاسدة فهذه صورة النفاق التي توجب صاحبها الدرك الأسفار الدرك الأسفار في النار ودليل ذلك قوله تعالى وقد إنا إلى ما عمد من عمل فجعلناه بائما صورا فمن يعمل من الصالحات وهو ضعيف هذا شخص بيج منه ما توقف صحة أحد على آخر يقول فإن هذا التلازم, فإن هذا التلازم وأترى كل منهما ان هذا التلازم وأثر كل منهما في تحطيط الآخر فإن هذا التلازم وأثر كل منهما في تحطيط الآخر يعني صحة أحد ما توقف على صحة آخر يقول يقتدي هنا يصدر الحكم هنا يصدر الحكم يقتدي أن من أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة أو عمل بالشريعة ولم يأخذ بالعقيدة خرج من الأسناد قاعدة يجب أن أنا أصبح واضحة جدا يقول يقتضي أن من أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة أو بالعكس عمل بالشريعة ولم يأخذ بالعقيدة خرج بصني الإسلام أي صارت كاترة مؤتدا عن دين الله سبحانه وتعالى يقول كذلك يقول ابن حزم في الإحکام في مجلد ثاني الصفحة 144 يقول وأما من ظن وأما من ظن أن أحدا بعد موتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينتخ ينتخ حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحدث ينتخ أو يحدّ ويحدّثه شريعة لم تكن في حياته عليه السلام فقد ما حكمه فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله الذي يحد شريعة غير الشركة السلام بعد وفاته عليه السلام فقد كفر وأشرك وحل دمه الحكم العملية بعد انقرر حكم الوضري ذكر ما يترقب على هذا الحكم العملية الذي هو ايه استبراحة الدم يقول وحل دمه وماله لاحت الدم واستباحة المال. ليس هذا فقط بل يقول ولاحقة بعبادة الأوثان. ولاحقة بعبادة, ولا بعبادة الأوثان. نذكرنا بكلام الشيطان كيف يقول ولاحقة بعبادة الأوثان لتذبيه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم ذنكم. ذل بالآتي بدأنا اليوم أكملت لكم دينكم ورضي وأثممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يحدث الشريعة كذب بهذه الآية لماذا؟ لأنه يدعي بالإنسان الحال أو بالإنسان المقال أن الدين لهم يكمل ولن يكمل وأنه يحتاج إلى تيادة وإبواق وحصة أو تغيير أو تبدير أو أن الدين فيه مفتدى فوايات المصلحة من جل وحي شوطين يكون وكذلك قوله تعالى ومن يفتغي غير الإسلام دينا فلن منه وهو في الآخرة من الخسر وجه استبلالي بهذه آية أن هذا الذي شرع شريعة جديدة وأحدث شريعة جديدة فقد اتخذ غير الإسلام دينا فالدين هو النظام الذي يقضى على الإنسان في حياته حقا كان أو بعضلة فكل من شرع وأحدث شريعة, شريعة محمد عليه فقد اتخذ لنفسه دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثمانى داع كلام بحذ يقول ثمانى داع أن شيئا مما كان أن شيئا مما كان في عصري عليه السلام على حكم ما حكم ما ثم بدل بعد موته ثم بدل بعد موته فقد اتغى غير الإسلام دينا فقد اتغى كما بالك بالذي يطر مع أن هناك شيء من شيء هناك شيء قد استبدل وقت غيره ولكن أنا أريد أنه غير أنا بنفسه يهو يطر أن رجل سمع مات واستقر في للأحكام على ما هو عليه ولكن أنا أريد أن يشرع وأن يحدث اتباعا لهواء صرفة أو لما يصولون له حاطين الإنس والجن فقد اتساها غير الإسلام دينا لأن تلك العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عدي عليه السلام هي الإسلام ممن الإسلام فصله له والعبادات والاحكام والأحكام والمحرمات والنباحات والجبات ب festماع الملية التي كانت على عهد عليه السلام هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا وليس الإسلام شيئا غيرها وليس الإسلام شيئا غيرها فمن ترك شيئا منها فقد ترك الإسلام الذي يطلب أي جزئية من هذه الجزئيات فقد ترك الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام لا يتبع يقول البعض ثابتة قرابة لا لابد الذي يليده أن يفعل في دينه ماي أن يأخذ هذا الدين إيش شموليته أن يأخذه كله لا يترك منه شيئا وإن ذق إن قنف تقول فقد ترك الإسلام ومن أحدث شيئا غير غير هذا الأمور فقد أحدث غيره ثلاثة جزئية واحد جزئية واحد تقول الشيء أحمر الموص قد مبني عائس المحكومة الشفعية السابق بن جرام في المتقدم الكتابه البرهان والدليل على كسر من حكم بغير التنزيد سنوك البرهان والدليل على كسر من حكم بغير التنزيد عائس المحكومة الشفعية السابق بن جرام يقول عقب حولي تعالى ومن يبقضي غير الإسلام دينا فليس قبل منه وهو في الآخرة من خاصرين قال رحمه الله فالنذي سمع، نظر غضب المحكمة بديعة. بين هذه الآيات وبين ما نحن فيه، فالذي يفتغيه دينا في الإسلام، ويرضى به في بعض الأحكام من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولا يرضى به حكما عاما يبعد. ياخد ما يريد وياترك ما يريد. يقول: ولا يرضى به حكما عاما في جميع أموره ويستبدل به القوانين الوضعية والنظم. والنظر المدنية فقد عرض نفسه. هنا آيات شرح هذه الآية ومن يتغیر إسلامه لا يشرحها بأي شيء. شرحها بآيات المائدة من المحمود من ربط بين هذه الآية بين مع اتخاذ دين غير إسلام بأيات المائدة. هو الرجل الذي يقول أن صورة اتخاذ دين غير إسلام إيش هي؟ الخضوع. والاتباع لبشرين غير هذه الصورة الحسّطية لاتخاذ دين, دين الإسلام يكون فقد عرض نفسه إلى الوعيد في الآيات والكلمات في صورة المائدة ومن لم يحكم ما الله تولاكم الكافرون ومن لم يحكم ما الله تولاكم الظالمون ومن لم يحكم إذا أنزل الله تولاكم الساسكون الصحبة الثانية من قدمتي. ثم قال ثم يكون ثم هذا الرجل يكون بهذا العمل أي عمل هذا حتى تكون قوانين ذكرها ثم يكون بهذا العمل كافرا ظالما فشغل من رؤوس الشياطين حتى حتى يقع الذنب على هذه اللعبه الطفل اصغر قطع طلك كافرا ظالما فاشقا من رؤوس الشياطين الذين ذكرهم العلامه ابن القيم رحمه الله وهم خسر. يشير الى اي شيء يشير الى شرح ابن القيم لمعنى الطاروت الذي الذي معه مقابل تسكرون هذا مقال كده هو ما العبد وحده من معبود او مطاعد او مدعو ثم قال ورؤوسهم خمسهم ثم ذكر هو يربط بين هذا المعنى وبين كلام ابن القيم يقول من رؤوس الشياطين الذين ذكرون العلام ابن القيم رحمه الله وهم خمس ابليس لعنى, لعنى الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى ومن دعى الناس الى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب ومن يحكم بغير ما انزل الله ومن يحكم بغير ما انزل الله وشرح الرواعة في هذه النقطة انه شرح تلك الاية ومن يتغير شرح فيها شرحها بايات الميدا يعني يريد أن يقول ان صورة اتخاذ دين غير الاسلام تتمثل في الفضوع لتشريع غير تشريع الله الرسول هذا هو المعنى الحقيقي لاتخاذ دين غير دين الاسلام سواء في ذلك الفضوح هذه الأحكام الغيرية التي عن غير الله وعلى عسل السلم سواء الفضوح في عقائد أو في العبادات أو في معاملات في أي جزلية يغبع فيها العبد من هذه الأمور الثلاث لغير الله ورسوله عليه السلام فقد اتخذ لنفسه دينا غير ديني. غير دين الاسلام ومن يستغيظ الاسلام دينا فليه يقبل منه هو في الاخرة من الخاشرين ويتوضح لنا ايضا هذا المعنى ان اتسال تشريع تشريع الله رسوله يعتبر اتسال دين جديد ان الله عز وجل رب على هناء المباعظين رب على هناء المباعظين وطبع <تصفيق> الذين أرادوا أن يفرقوا الدين إلى أجزاء ويأخذوا ما يحبون ويقفعوا ما لا يحبون تماماً فالذين في عصرنا ألحظوا أرادوا أن يأخذوا من الدين دعماً طبعاً ليس حقاً أرادوا أن يأخذوا منه العقيدة ويردوا الشريعة وهل عبثين أصحابه قدوا صحيح؟ كن من أفسد الناس اعتقادة كن من أفسد الناس ولكنها كما يقول حمار الزنادق في الحديث وفي القديم تختلف الصورة الشرائع والحقيقة الضاير والباطن النص والتوي لغير هذه المسمى اليوم العقيدة والشريعة فأطلقوا على العقيدة اسم الدين وجردوا الشريعة من الدقون تحت الدين والله عز وجل هذه الدعوة في كتابي بقولي تؤمنون ببعض كتاب وتفكرون ببعض وبقولي إن ان الذين يكفرون ان الذين بدا بشرفه بتدليل الحكم بدا وشيء باسقاط الحكم ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله بالله ورسله يريدون ان بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بين ذلك يريدون ان يشقوا الحق في داخل هذا الدين يريدوا أن يمسوا أي ممسك حتى تغرض الأمر والله يريد أن يأخذوا أي حجة تثبت عنهم التكليك الشرعي ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيله. وَلَيْكَ هُمُ إِيْشَ الْكَاتِلُونَ إِيْشَ حق انظروا وإن كاتك كاتلون واحدة تكتافية قال نعرف ولكن الله جل جل أراد أن يخبرنا بأن صورة الكفر الحقيقية تتمثل في هذا الفعل. بأن هؤلاء كفر ينشعوا أمر أولئك هم الكافرون ليس الكفر معنى أشمل ولا أشرح من هذا المعنى ليس الكفر صورة أشمل ولا أظهر من هذه الصورة لإعراض الحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه وسلم كثير من معاني الإكمال المذكرة في قوله تعالى في اليوم المثلة بينكم من معاني الإثمان أن الله <تصفيق> عز وجل جعل هذه الشريعة وجعل هذا الكتاب ناسخ لما قبله من الشرائع ولما قبله من الأديان هذا أمر مقرر عند كل نسم فالله عز جعل هذا الكتاب مهمنا عليه على الكتب التي من قبل مهمنا على التوراة على الانجيل على غير هذه الكتب ما عرفت منها وما لم نعلم وفي القصة المشهورة قصة عمر مختار ومعطال عنه والتي حواها الأمام الرحيم في المستدهي والبيهقي في شعب الأمام والدارمي في سننهي والبنزار في المستدهي وأبو يعني في المستدهي ابن أبي عاصم في السنة وعبد الرزاق في النووي في المشكات من غير الاول الصفحه 60 والحديث مشهور النبي عليه السلام والسلام وعمر بن الخطاب وفي يدي صحيفه مصاحف التوراة صحيح فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أن عمر كان يقرأ فيها بس ليش هو قال انه اراد أن يعرضها على النبي عليه السلام والسلام حتى بقى بيحط على النبي عليه فما عمل به أبدا وما اعتقدها ولا سير هذه الأمور المنطقة هذه بعيدة تمام البعد عن عمر رضي الله تعالى عنه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفا الغضب في وجهه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال قولاتهم المشهورة أمتهوتون فيها يا ابن الخطاب أمتهوتون بما لمتهوتون أمتحيرون أتشتون فيما جئتم فيما جئتكم به من الهجم والدين أن يكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسه بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وشعه إلا أن يتبع نبي نبي رسول بل من كل العزل من الرسل لو كان حيا ما وشعه أن يعمل بشريعته لحظة واحدة ما وشعه إلا أن يتبع النبي الأمري صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفي لواية عند الإيمان يحمد نستديه في هذا الحديث من طريق الصحابي عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عليه وسلم إني مررت بأخي من بعيا فكتب لي جوامع من التوراة كتب له بعض الأشياء من التوراة ألا أعرضها عليك جاء حتى إيش فقط جاء رضي الله عليه عنه ألا أعرضها عليك فتغير وجهه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال عبد الله بن سابت: ألا ترى قاضي المنصات عمر؟ ألا ترى ما الوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر عارفا النبي عليه السلام وضد. وكان يعرف الوضع سرعان وجه الشريف عليه السلام. فقال عمر: بدأ عمر عبد النبي عليه السلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام أمرا مشتركا. مباشرة رجع مباشرة عرف الأمر في شيء إسلام إبعاد وقيادة. مقاسم جدا اما اليوم جدال وحدل و... فقال عمر بن الخطاب بالله رب الاسلام ديننا وبر محمد صلى الله عليه وسلم رسوله قال عبد الله بن ثابت قام القصه تسري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الغضب تسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم قال والذي نسي بيده والذي نسي بيده نقسم بالله سبحانه طالب لو أصبح فيكم موسى ثم تبعتموه لو أصبح موسى من موسى نبي رسول من كل عالم من رسل لو أصبح فيكم موسى ثم تبعتموه وتركتموني لضرتكم لضرتكم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبي إنكم حظي الأمم وأنا حظكم من النبي هذا في من في حق من في حق موسى وفي حق الشريعة سماوية في أصياء سماوية واندخل على التحريف بعد ذلك كما بانكم يا أصحاب العفور في هؤلاء الحسالة من البشر الذين وصلوا إلى مرتبة أقل المرتبة للبهان الذين لم يترفعوا على أي مفر وإن بلغت الخصة والنزالة ما بلغت اتباع نبي رسول من كل عدل وحفل ضلال مبين وردة وكفر عند ذي ربي عالمين، والاتباع ولاء حسالة، من وصلوا إلى متاب خشة والقضاء، من أتو من أتونا بحسالة الأفكار ونحاسة الأفهام وزبالة الأراء ليش خف عذب المتنمين، اتباع نبي، اتباع رسول، عدم الرسول لا يذني ولا يمنح صاحبه ولا ينجد من خلول في الله جل جلاله، فما بلوكم باتباعهم؟ هناك سعيد على الهامش الإمام الإمامي. في مجمع الزوائد ذكر هذا الحبيب ووضع له ترجمة قال باب من جلد أول مجمع الزوائد صفحة ثلاثة قال باب ليس أحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر التفسح من الله ذكر هذا القصة وترجم لها قول ليس أحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من وإن كان موسى من الله كليم الله كليم الله وليس كلام ولا علام. كلام من أنجاش لزمت عرفنا عنه أنا ناقص نقول بالحجة في كتاب الأحكام ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. يقول من حكم بحكم الأنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام، فإنه من الحكرة بإيش؟ بالإنجيل، والإنجيل جاء صديق إيش؟ كتاب السماوي، وشريعة انزلت على نبي، بل على رسول، والرسول الله الكريم صحيح، مما لم يأتي به، مما لم يأتي بمص عليه وحده في شريعة الإسلام، فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام، فإنه كافر مشرك. خوفك تأكيدات؟ ثلاث أوصاف، ثلاث أوصاف ذكراب حزم، كافر مشرك. فارج عن الإسلام كافر مقرج فال... مش فارج عن الإسلام يقول شخص الإسلام في نفس المعنى في المجلد في الخانش الثلاثين يقول ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى أنهم شغطات شرعوا لهم من الدين ما لم يقبل به إلا بها تكلم عنها من قبل ثم قال رحمه الله ولهذا استمع ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدئ منسوخ ذكر وجه من ضمن تلك الوجوه العديدة التي كفروا بها اليهود والنصارى. أنهم إيش اتبعوا إيه شرع منسوخ رغم أن هذا الشرع في أصله شرع سماوي انزل على رسول من الرسل بل من قول عزم ورغم ذلك يقرر باستباع هذا الشرع المنسوخ والتركيم اتباع شرع الناسخ انظر وقارن بين الذي يترك الشرع الناسخ ولا يتبع شرع منسوخ ولا يتبع شرع في أصله وحي على رسول من رسول الله وإنما يتبع تلك القوانين الوضعية التي وضعها جستانيون أو نابليون أو غيرهما من شاطين الشرقي أو شاطين يقول أيضا مسامية في المجلد الخامس بالثلاثين صفحة مئتين يقول مثل أن يقال نسخ هذه الطوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم أو عمل اليوم بشرائعها المبدلة المنسوخة فهو كافر هذا الحكم في شيء حق أمينة في مسامية فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله. أي أن الذي يتبع تشريعا وإن كان في أصله تشريع سماوي ولكنه نسفة بكتاب الله بسنة البيئة عليه السلام فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام نفس الكلام يقرر العلمة بيطين لكتابه أحكام أهل الزمة فيقول في المجلد الأول صحة 2059 يقول وقد جاء القرآن وصح الإجماع وصح. الإجماع. استمعنا في باب في فصل الإجماع. وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله. وأن من تجمّع ما جاءت به بالتوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. فإنه كافر. وقد أبطل الله كل شريعة كانت في بالتوراة والإنجيل وسائر منها يعنى. الله جل أبطل الشريعة السماوية السابقة. ولم يُفكِ الفكر الطين الرميّ. حلطان. إذا كان التعامل مع الشرايع السابقة رغم أنها وقد أضطر الله كل شريعة كانت في الثورات والإنجيل وسائرة الملك وافترب, وافترب على الجن والإنس شرائع الإسلام فلا حرام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أجبه وإن كان هذا الحراب وإن كان هذا الفرد جاء به نبي بل رسول بل من قول العلم ينفع المسلم اليوم أن يتبع هذا الفرد أو أن يتبع هذا الحريم هذا الحريم أبدا بل كان بهذا الاتباع كافر كفر أكبر مطرج من المنطق إذن طبح لنا أن اتباع غير الإسلام هو في والأتفاد في أجواب العبادات وفي أجواب المعاملات فإن هذا الاتباع يعتبر اتفاد دين غير دين الإسلام وإن كان المتبع قد اتبع نبيا بل رسولا من الرسل الصابقين وإن كان قد اتبع تشريعا من التشريعات السورية الصابقة إذن الأمر واضح. بمتاع الوضوح في تلك القوانين الوضعية التي أبعال شراطين الشرطي أو شراطين العرب من زبالة الأراء ومحاتة الأفهام والأوهام بهذا نكون قد انتهينا لهذه جملة من الآيات التي توقف لنا أخرى الحكام في تلك الفوانين الوضعية اليوم وباقي معنا نصر أكيد استكمل بِهِ ذِكَرَ النُّصُوص لِتَوَضَّحَ فَارقَهُ وكامل اليوم، وهذا النَّصُّ هو قوله تعالى: ومن لم يحكم من عند الله فولائكم من كذبون، قوله ومن لم يحكم لما هم وقوله من عند الله فولائكم من كذبون، قوله ومن لم يحكم لما من لم عند الله فولائكم شاء الله يكون الحديث في آيات المائدة في خمسة في المبحث المباحث ويدور حول سبب النزول، حول سبب النزول، وبيان سفه كئالي أهل الكتاب التي كفرهم الله بها، وبيان أيام هذه السفه في أيام اليوم، بل بيان أن صورة الواقع التي نعيشه أشد بكثير من صورة سبب النزول هذا أول، ثانيا نتحدث إن شاء الله. عن الكلام حول تفسير هذه الآيات. الكلام حول تفسير آيات النيد. ثالثاً نتكلم حول عموم الآيات وعدم كمية خاصة لأهل الكتاب. كنا في المبحث ثالث حول عموم هذه الآيات وعدم كمية خاصة لأهل الكتاب. ودان نتكلم. حول بيان أن الكفرة الواردة في الآية هو الكفر الأكبر المخرج من المملكة، وليس لا يحال من أحوال الكفر الأصغر. ونتكلم في هذا المبحث حول أثر العباش رضي الله تعالى أن كفر دون كفر الذي يبذل به كثير مما لا يعرفونه أوسع من وكذلك نتحدث عن أثر تبعي أبي وجلس. ونحوهما للأثار المشابهة ثم نتحدث إن شاء الله رابعا حول الموصوف في تلك الآيات من لم يحكم بمعنوز الله أو بحيثهم يحبون ثم الظالمون ثم يسكين هل الموصوف واحد أم متعدد؟ كذلك نتحدث إن شاء الله في ثم نتحدث حول بيان مطلع اشتراك اعتقاد القلب حول بيان مطلع اشتراك اعتقاد القلب للاستحلال والغزو ونخوضه وإذا امسعينا إن شاء الله يكون بقى معنا فصل الخامس هو حولة تداول أهل العلم من القديم والحديث الحديث إلى كثر وكم وغيم الله كثر كثر علم بالله ثم يكفر. قبل الأخير هو نقل إجماع عن العقد في القديم في الحديث حول كفر الحرام وغيره موجود الله ثم يبقى معنا قصص أخير هو ذكر بعض الشبهات التي يتعلق لها. التي يتعلق بها بعض الناس أو نعمير أو هذا قول أن مسألة الحق بغير المقبلة كما نوع معنا مسألة ليس فيها دليل من واحد أو دليلان وثلاثة إنما هي مسألة ضحوصها الكذلة من جميع جوانبه ليس هناك تبسل من جسديات ومجوع الحكمية ان وفيها كثير وحده ان وفيها الادله الكثيره في كتاب ربنا عن الله تعالى القطعيه الثبوت والدنيه القطعيه الدلاله البينه واضحه على حقيقه الدين الاسلام اذا فريكس ايات المائده وليس ومن, ومن لم يحكم الله فاولئك ليس هي الدليل الاوحد وليست هي الحق الحكم بمعنى أننا أخرجناها من مسألة الحكم على هؤلاء الرجال. هل يحدث أدنى خلل في الحكم الذي نرى معنا؟ فالمسألة مقطوعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي فتاوى ولماير هذه الدين وفي الحديث. وبالإضافة إلى ذلك المسألة عليها إجماع ونقط المسألة. لا يقفل بالإضافة إلى ذلك عليها إجماع منعقب ولو لم يكن في المشألة إلا هذا الإجماع لكفى. فالإجماع أقطع القضعيات ورغم ذلك المشألة فيها الكثير والكثير من الأدلة الواضحة والبيلة وفيها الكثير والكثير من فتاوى أهل العلمي والقادمة والحبيب وفيها إجماع منعقب نقله كما خيال في معنى واحد من أهل العلم في القديم في الحديث إذا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا إذا أثيرت قضية الحاكمية لا يصار إلا الحديث حول قوله تعالى ومن لم يقوم بأن درمط لماذا نترك تلك الآيات الكثيرة وهذا الإجمال المعاقب وهذه الفتوى التي تربو وتزيد عن الحصر ونتكلم في آيات المائدة؟ لماذا أمر فيه ما فيه أمر فيه ما فيه لماذا يعمى أو تعمى البينات الواضحات عن النشأة وعن الدعاء ولا يطرح إلا ما فيه إشكال رغم أن الإشكال غير موجود ولكن من باب الفرض الجدلي من باب الفرد لو فرضنا جدلا أن الآية فيها إشكال لماذا نلجأ إلى المشكل ونترك الواضح لماذا نلجأ إلى المؤلم ونترك المتصر المشألة تطرح كثير من علامات المشكلة. وهذا ليس للإنصاف في شيء أبدا مهما كان المتحد ليس من الإنصاف في شيء لا في قليل ولا في كثير هذه وحدة ثانية هذا ليس منهج علمي فالمنهج العلمي كما نكرر مغانو وكما هو معلوم لديكم يقوم على أنك إذا أردت أن تعطي حكما في قضية ما دقة أو كبرة في الفروع أو في الأصول يجب عليك أول شيء أن تجمع كل نصوص التي تضل في هذه في التي تكمن في هذه المسألة هذه المسألة معروفة يعرفوا أصغر طالب علم بل يعرفها العامل سماعا أول, أول شيء إذا أردت أن تصدر حكما في قضية ما في الأصول أو في الطروع يجب عليك بداية أن تجمع كل النصوص التي تدور في فلك هذه المصورة ثم بعد ذلك تبني عليها الحكم الذي يحدث اليوم أن تلك النصوص الكثيرة الواضحة القطعية الثبوت الناس اكتب ربنا والقطعية الدلالة أنها واضحة كما مرة معنا محكمة مفسرة عليها فتاوى الأهل العلم عليها شروح وعليها تفسيرات في القديم وفي الحديث وكل نقول قول نقلناها إليكم يطرح كل هذا الكم الهائم ويتكلم فقط في قوله تعالى ومن نحكم رغم أن الآية وهذه لنا لم نقش فيها سنة ثلاثة معنا رغم أن الآية محكمة واضحة نص في محل النزاع يقطع الأعناق والرقاب كما سيتبين ولكن من باب فرض الجدلي لو أنها لو أنها مشكلة أو لو أنها محتملة. لماذا يترك الواضح الفيل ونذهب المحتمل المشكلة؟ منهج ليس سديد ومنهج يطرح كثير من عملات من علامات الاستفهام. المسألة فيها نافير. وهذا المنهج على التحقيق ومنهج أهل البدع في القديم وفي الحديث. يترك الأمور الواضحة، يترك الأمور الجنيات المشكل المشكلة الذي محتمل. حتى يلبس على الناس. لماذا فترك النور الواضح وتذ... وتذهب إلى الضلال إلى الدلج من الأمور لماذا لماذا تعمي على الناس أمردينهم لماذا لا تعرض لهم القضية كما ينتقي كتاب الله على تعالى وكما عرض لعل... العلماء لماذا الله عزوجل يقول في كتابه هو الذي أنزل عليكم الكتاب أولئك من الوحيات المذكرات كن أمه كتابه وأخره مكشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ انظر الحكم انظر الحكم الذي أنزله الله مباشرة قبل أن, يبقى قبل أن يبقل لنا صفة فعلهم قبل أن نبقل صفة فعلهم أنزل عليهم الحكم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية في أي شيء انتبه الآية لا تشتش موضوعينها أبداً فآياتنا التي نتكلم عنها آيات محكمات ولكن الذي نريد أن نقوله إذا كان الله أزوجل حكم على الذين يتركون المحكم الواضح ويتبعون المتشابه حكم عليهم بداية بأن في قلوبهم جيد واحدة وبأنهم يتبعون الفتنة وبأنهم يتبعون تأويل القرآن تأويل المتعشفة فكيف بالله عليكم بالذي يلو المحكم في آية المحكمة كان ستتضح معنا في القديم وفي الحديث بكلام العلم الذي يتبع المتشابه واطنك المحكم حكم الله عليه بكذا وكذا وكذا فكيف بالذي يراها مهكمة وما قال احد ابدا انها متشابه وحاشابي الله ليش المتشابه ابدا كما شأن معنا فكيف بالله عليكم بالذي يأتي للمحكم وليلو يعنقه ويجعلهم مشكل ويجعلهم متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تؤوله سبحان الله كان هذا الحكم المتشابه الذي سلم أنه متشابه ولكن كونه متشابه لا يسور لك أبدا أن تتبعه هل كون الآية متشابه يسور لك أن تتبعه؟ يجبوني بنفس الآية لا لك. يجب عليك أن تتبعه المحكم وترد المتشابه المحكم فيكون الحكم من؟ المحكم هذا إذا كان متشابه فما بالكم والآية من القديم إلى الحديث بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبأقوال أئمة المفسرين فأمام المحكمات الماضحات الذي يؤول المتشابه ويتسع المحكم حكم الله عليه بأنه في قلبي في قلبي جيد وبأنه يفتغل الفتنة ويفتغي تأول قرار فكيف الذي يلوي عنق المحكم ويريد أن يجعله قصرا وجبرا متشابه فلو سلمنا لك جدلا أنه متشابه ما هي الطريق المثلى التي ذكرها كتاب ربنا وعلمنا إياها أصدقات من هذه الأمة ما هي الطريق المثلى في التعامل المتشابه أن نرد المحكم إلى المتشابه ونجعل الحكم المتشابه سبحانك ربي هذا المحكم عظيم ما قال بأحد أبدا من أهل السنة الجماعة وإنما الأصل لو سلمنا جادلا أنها متشابهة أنها مشكلة أنها محتملة أن نحمل المحتمل على الواضح البينة أن نحمل الذي فيه إشكال على الأمر الذي ليس فيه إشكال وهذا منهج لا يماري فيه أحد منهج مسلم منهج بدهي يقطع به كل من شمر أحد العلم <تصفيق> ورغم ذلك نقول أن الآية محكمة بل من المحكمات الفطعية بل هي نص في محل النزاع وسيأتي معنا تفصيل هذا الأمر ونقول أن هذه الآية رغم أنها عمدة رغم أنها عمدة في موضوعنا إلا أنه بسبب ناران عليها في هذا العصر من الشبهات الكثيرة تلك الشبهات التي فرغت الآية عن مضمونها التي جعلت الآية الفاض لا حقيقة ولا معنى له وحاشا بالله أن يكون هناك من كلامه ما لا معنى له ولا حقيقة له فهذا السبب وخاصة في تلك الآيات لا أمزلت إلا ليحكم بها بين العباد وعلى العباد يحكم بها بين العباد وعلى العباد نكون نتيجة لتلك الشبهات التي فرغت الآية من مضمونها سوف إن شاء الله نفصل الحديث عنها ونتبهين في ذلك على كتاب الله وعلى سر النبي صلى الله عليه وسلم وأولاً وآخرة على كوفيقه سبحانه وتعالى وعلى أقوال أهل العلم التقاط من القديم ومن الحديث وعلى أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم تحسيني إلى وأولا نتكلم في سبب نزول هذه الآيات في سبب نزول هذه الآيات وهناك ملاحظة لا يعرفها الكثير الكثير مننا يظن أن هذه الآيات إنجيلات وحدها إنجيلات اتداه من قوله تعالى ومن لم يحكم بما عبد الله فلائته الكسول حلال من الحاضر فالايات تسبقها آيات هذه الآيات الثلاثة تسبقها آيات أخرى تماح وتوطق لهذا الفتح وحتى تفهم الآيات الثلاث الكافرون والظالمون فكنت لا بد عليك أن تفهم الآيات التي انزلت قبلها هي انزلت معها الآيات التي قبلها في السياق ولكنها انزلت كلها في المسائل معنا في الصحيح انزلت الله دفع واحدة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والآيات تبدأ من قوله تعالى واستمع للآيات لماذا لأن الشياق يحدد تماما قبيعة القضية التي يدور حولها الكلام ويحدد تماما بصورة واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى نزاع ما المراد من قوله تعالى الكافرون والظالمون وتحدد تماما أن القضية أبدا ليست قضية حلال أو حرام وليس قضية كمال إيمان أو إيمان الشحب إنما القضية قضية كفر وإيمان لا ثالث لهم تبدأ الآيات من قوله تعالى تبدأ الآيات من قوله تعالى يا أيها بصول لا يحزون الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأخوانهم ولم تؤمنوا في مجهودهم أول آية في هذه المجموعة من الآيات يا أيها بصول لا يحزن كمن الذين يسارعون في أي شيء في القفل الأول آية في هذه المجموع حجد الله عز وجل طبيعة القضية طبيعة الصراع مهنية النزاع ما هي المسألة التي يدور حولها الكلام بداية الذين يسارعون في القف، وكذلك الله عز وجل هنا سبق بذكر الحكم قبل أن يذكر صباحات قبل أن يذكر ما هو العمل الذي يستحقوا به أن يسارعوا في كفر حكم عليهم بأنهم صاروا في كفر إشارة وتمديد إلى أن قضية لا تحتمل التفكير وأن قضية, قضية ليس قضية كمان إيمان إيمان مستحق أو كفر بأن كفر وإنما في الحقيقة قضية إيش كروج من الملة وارتداد عن هذا الدين وليس كفر مجرد بل قال تعالى إيش مسارعون ليش أكفر أنه انتهت القضية قضية التحكم من الله ترك إن شاء الله وإتباعه صرع غيره ليش فقط كفر وإنما هو إيه مصارع إلى الكفر هرولى عياذا بالله إلى الكفر فهذا المكفر ليش مكفره عاديا وإن كان فيه مكفرات أحد عن الله ولكنه مكفر يتميز بأنه كفر فوق كفر فهو برصة تلك الآية مصارعة في الكفر والكفر كما تعرفون درجات كما أن الإيمان كما أن الإيمان درجات صحيح؟ كما أن الإيمان درجات كذلك الفتر دركات فهناك كما ذكر ذلك الشيخ السنة الثانية في المجلد هناك ردة مجردة وردة مغربة كلهما ردة عن دين الله ولكن شتان بين هذا وذاك وإن كان كلهما مصلدا في ناري وإن شاذا من الله يقول المولى سبحانه وتعالى ينشارعونك في, في أول آية فوضيحا وحسما للنزاع وقطعا لأي شبهة تريد أن تصرف الكفر المفكور بعد ذلك الكفر الاسغر فالله أدوان قطع هذه الشبهة لو أن الإنسان ينصش من نفسه ولو أن الإنسان يتضبر ببصيرته وليس بعطني أن يجرب تأوينا لآيات الله إلى ما يشتهي مسارعون إلى الكفر الكفر المعرف بالألخ واللاب وليس هذا فقط حتى يؤكد الله عز وجل هذا المعنى وأنه المراد به هو الكفر الأكبر قال من الذين قالوا فلا يوضح صفة سعنه من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبه تماما كقوله تعالى لم ترى إلى الذين يزعمون وتماماً كقوله تعالى قالوا سمعنا وطعنا من الذين قالوا سمعنا من الذين قالوا آمنا بالله وبالرسول صحيح من الذين قالوا آمنا بالله والرسول وأطعنا ماذا قال وما أولائك من المؤمنين من الذين قالوا آمنا بالله ورسوله وأطعنا وما أولائك بالمؤمنين يؤكد الله سبحانه هذا المعنى وان المرضي والكفر اكبر فقال قالوا آمنا بأفواهنا ولم تؤمن هل الذي يقول آمنت بفمي ولم وحكم الله عليه أنه لم يؤمن بقلبه هل هذا كفر اصغر كان طرفا هذه صورة قطعية في المنافق الذي يستوجد نفاقه لو القدود في المنافق بل يكون في البلد الأسهل من النافق ففي أول آية انتهت القضية وحصلة لماذا؟ لأنه بلغ مبين للرب العالمين الذي يفتر القرآن للذكر وخصه في مساء الله فقال لابد أن تكون مطبحة بصورة رضاحة لا تحتمل نفسك كي تفهمها الناس الخصة العامة من الذين قالوا آمنا بأسوارين لم من هل هذه الصفة بالله عليكم تحتمل كفر دون كفر تحتمل كفر أصغر ما قال أحد حتى المرجع ما قاله ومن الذين هذا عقب بعد أن ذكر هذا الصنف الأول هو المنافقون عقب بذكر صنف آخر وهما اليهود فهذه الآية كما قال المفسرون تتحدث عن صنفين من الذين مرقوا وارتدوا على أدبارهم خروج من هذه الدينة. الأول نتحدث عن المناسقين ثانيا نتحدث عن اليهود من ومن الذين هذا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما يقولون يبدأ الله عزيز مفصل ويفسر تالي اليهود يقولون إن أمتيتم هذا ففضوه وإن لن تؤتوه صح ضوء المصاط النصاط في القديم والحبيب اذهب لفنان استمع له وإن شمات منه كلام يوافق ما علينا بيها ونعمل نرفعه ونزكيه وننشر كلامه ونشعر في الإسلام وعلمة الزمان وشيخ النيام هذه الأمور أما إذا قال كلاما مخالف معه عندنا مخالفنا تعلمناه في هنا أو هناك فماذا لا عنه أدخل من أذن الملا وعاصب من أذن المصور. هذا معروف في القديم في الحديث. وأنت غيرت صور. هذا لا يغير من الحقيقة شيء وأنت غيرت الأماكن وأنت غيرت الجمال. سبحان الله. الحق واحد من القديم الحديث في غاياته وفي أهدافه وفي وسائله. وكذلك الباطن واحد في القديم وفي الحديث في أهدافه وفي غاياته وفي وسائله. لا يقولون إن هذا تقدوه. وان لم تذكره تحذره ذكر منه حد منه تكلم عليه ناس الاساليب التي يلجئ اليها الباطل في القديم التي يلجئ اليها الباطل في الحديث وما يريد ان يشقا وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لن تفهم وقبلت العلم لاش بينات ليش قضيت قامت لا والله من بعد ما تبين الأمر الهدى كان من الأمر التدين من اتخذ إلى هواء وأضى الله الله على علم لماذا قديث القديث المقام الأول لماذا قديث حجة ليش قديث ربك ودليل لا القديث قديث أمور تتم خلصة تتغلب على حكم الله وإحكم رسوله وإن كان من القطعيات من الأمور التي لا تستمر أصلا وهي من البدايات المعلومة من الدين بالضرورة ولكن في هذا العصر صارت البدعيات هي مشكلة المشكلات ومن يرد الله تتنته فلم تملك لهم من الله يشير وكلا تهد من أهدك وكلا تهد من أهدك أولئك الأنبع أنبع أندو... الحكم رب العالمين عقابا على كل من يعرض من بعد أن تبين له أو يصم عنها بدايةً فيضع في أبنيه القطم المعنوي تعلم القطم المعنوي قال تعالى الذين لم يرد الله أن يطحر قلوبهم أنت في البيئة الأكبر الوبال عليك أنت في البداية وفي الناس أولئك الذين لم يرد الله أن يطحر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة في عذاب عظيم هذا كلمهم من لهم في الدنيا خرج ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعونا المكذب، أكالون للشخ، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أرد عنهم، وإن تعرض عنهم فليضروه شيئا. المورد ضر من ضر نفسه، وإن حكمت فحكم بينهم بالقصد، إنا الله يحب المتصطين. المقالة على، وكيف يخفيونك وإن دهم التوراة، هذه الآية. تأتي معنا عندما نتكلم أن بطلان شرق نتقال وكيف يحكمونك وعندما مستوراة فيها حكم الله وإن كانوا يعرفونه حكم الله معرفة يقينية وشياتي معنا كلام إذن التفيق أنهم ما أنطروا الله عز وجل وما اعتقدوا بطلانه أبدا بل كانوا يعتقدون صدقه وصحته بل فوق ذلك كانوا يعتقدون بطلان الحكم المبدل الذي يضعونه عند أنفسه كانوا يعتقدون هذا بكثير غروصي سياتي معنى ورغم ذلك اتباعا لتلك المناطقات التي تشتاتي معنى في أسباب النجول وكل من باب الهواء من باب تقديم الهواء على الشرع المنزل ده فرور كفر مخرج من الملح وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم قالت قالت إخلنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استنبطوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ليبد من عند الذنب بصدق الاحكام من ومن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء الكافرون الى قوله ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون إلى قولك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلى قولك أتحكم من جاهلية يبغون ومن أحسن من الله تكمل لقوم الزيكون هذه آخر آية انزلت في ظن هذه المجموعة منها هذه كلها انزلت دفعة واحدة كما تصف الخير ويجيشت آيات المعدة الثلاثة. هي التي انزلت واحدها فالحضية لاها توقية ولاها تنهيد ولاها مقدمات توضح عن اي شيء يتحدث المولى سبحانه وتعالى وعن اي شيء يسقط الله عز وجل من فوق سبب سماوات هذه الاحكام بعضها في القبار الكافرون نقول برضا في نزول هذه الهدات سببان ننتبه برضا في نزول أح، سبب، ماذا كنا نقرأ، من قبل، كثير، صفحة واحدة، ونحن سنقرأ بعض الروايات التي تحدثت التي حدثت عن أسباب النجوم، بس أهمية هذه الروايات لأن كل رواية توضح الرواية الأخرى ثم تشرح هذا الذي نريد تشرح وتذكر وتقص المناق المناق الذي من أجله حكم الله عليهم بالكفر أولى هذه الروايات ما أخرجه الشيخان البخاري المسلم تحديثه إيش متفق عليه وإننا متفق عليه رحان الله يعني انظر يعني كنت سندية she had